فَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وجاهد الله. لا وَجَاهَدَ فِي د الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولى هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لا تتخذوا آباؤكم واخوانكم اولياء ايهسحب الكفر على وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ تَحْتَ قَابَ وَتَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمْوَالٌ قُتِرَثُموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيره ايومئذ قليه بعد جتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن فَوَقَعَ عَلَيْكُمْ لَعْضٌ بِمَا رَحْبَسْتُمْ وَاللَّهُ يَتُوَمُ مُدَبِّرِينَ هُمَّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كفروا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 ان المشركون نجس انما المشركون نجسو فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم الحكيم فَأَجِلُّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا حتى يعقل جزة عن يدهم وهم صاغلون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل فَاتَّلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْتُونَ إِتَّخَذُوا أَحْدَارَهُمْ وَرُذَّانَهُمْ أَغْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ وَمَا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويذهب الله الا وينهد الله إلا أن لَوْ رَغِبُوا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ هُوَ الَّذِي رسوله الحق على الدين كله رَسُولَهُ بِهُدًى وَدِينِ